الله اعوذ الله احدكم لم يجد ولي يهودكم ولم يكن داوودكم من بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الارض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 لا يلد ولا يولد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 إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وشع السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله, أحب. الله أحب. ولم <تصفيق> يكن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 that the uh,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 you.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 تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ترسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله عز لم يجد ولم يجده ولم يكن يموت هو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 بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه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 الله عز وجل لن يجب عليك منه ولن يجب بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخدوا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 الله الله تعالى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 Thank you.